ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم جزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 وحزن عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَغْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذالكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والدين فيها وأزواد مطهرة ولضوان من الله والله بصير بالعباد <تصفيق> الذين يقولون ربنا إننا آمنون فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط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 نهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُوْ مِنْهُمْ تُقَامُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمداً بعيداً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 وإني سميتها مرّ يوم وإني أعوذها بك ودرّيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفر هذا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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءٍ إِلَّا عَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّكِيعِنَ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 إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ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 أَنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِرُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِرُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَزَّلْنُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأن فسنا وأمفسكم ثم نبتاه الف نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنزلت أنتم هؤلاء حجّرتم في ما لكم به علم فلما تحجرون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلِمُونَكُمْ وَمَا يُظْلِمُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْتَشَهَدُونَ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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررن. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضِعَ الْنَّاسَ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكٌ وَهُوَ ذَلِلٌّ عَلَمٌ فِيهِ آيَةٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنٌ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجَوْنَ وَأَن تُمْشُوا هَذَا وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم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 117. وإنكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 118. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ رُو وَتَسْوَدُ رُو فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتُ رُو هُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ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 الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقكم قالوا آمنا وإذا خالفوا عليكم الآملا من الغيظ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 اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكوا الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون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 إيامسَسْكُمْ قَرْحُمْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأيَامُ نُذَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَكَذَّبَ مِنْكُمْ شُهَذًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 وَمَن يَنقَلِب على عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شيئًا وسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 118. الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم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 وطائفه قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هلنا هل من الأمر من شيء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 111. وقتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 112. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 113. فبما رحمة من الله لنت لهم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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَلِكَ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 114. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 115. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 119. إنكم من ذكر أو أنساء بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عزه حسن الثواب.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 يَاكِلِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبَرَارِ